هُ صاحمُ وَهُ وَحَاوهُ أكَفضَتَ بالَِّ خَلَقَتقالَالَهُ صاحم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم